لها أوصاف تعرف بها، ودلائل تدل عليها، إذ ليس كل عمل تقرب به العبد يعد صالحا ولذلك قال ربنا جل في علاه، تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا والاحسان للعمل ان يكون خالصا موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليس العبره بالاعمال كثرتها إنما العبره بالاعمال أن توافق الشرع ولذلك شرط قبول العمل الاخلاص لله جل في علاه واتباع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان فاتك الاخلاص لله وقعت في الشرك عياذا بالله وان فاتك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقعت في البدع والمحدثات فلذا ينبغي أن تحرص ايها المسلم على ان يكون عملك خالصا صوابا قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقول الله عز وجل الا لله الدين الخالص فاذا لم يكن عملك خالصا بأن تكون قد عملت اعمالا تريد بها غير وجه الله جل في علا تريد مدحا تريد ثناء تطمع في دنيا ترغب في رياسة أو زعامة كل ذا يكون هباء منثورا كما قال الله جل في علا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ويقول الله ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمالك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه انظر الى خطر الشرك بالله انظر الى خطر شرك الارادات والمقاصد فلا يكون العمل مقبولا الا اذا كان خالصا تبتغي به وجه الله قد قال الله عز وجل عاملة الناصبة تصل ناراً حامية إنها كانت تعمل إنها كانت تنصب في العمل ومع هذا تصل ناراً حامية لأنها لم تخلص لله جل في علاه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فعليك ايها المسلم ان تحقق الاخلاص فانه شديد وعزيز ان تكون تريد بطاعتك وجه الله عز وجل قل ما اسالكم عليه مالا قل لا اسالكم عليه اجرا لست تبتغي مدح احد من المخلوقين ولا ثناء أحد من المخلوقين لست تطمع اجور دنيا أو أن يفسح لك في المجالس أو أن يقال فلان مصلي فلان مزكي فلان حاج لا إنما تبتغي وجه الله إنك تريد بعملك أن يرضى الله عنك ولذلك عليك أن تحقق الإخلاص فإن الشرك محبط للعمل ولو أشركوا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لو, أنك لو أن أعمالك كانت كالجبال الرواسي لكنك لم ترد بها وجه الله لكانت وبالا عليك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة تامل عظم الإخلاص تامل عظم أن تكون لك نية صالحة نية خالصة في أعمالك التي تبتغي بها وجه الله جل في علا أما الرياء اما محبة مدح الناس اما أن تنال بعبادة حطام دنيا أو منزلة في قلوب الخلق فذا محبط للعمل والشرط الثاني في قبول العمل كي يعد صالحا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله جل في علا وما اتاكم الرسول فخذوه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 وعد نصله جهنم وساءت مصيرا ويقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره عن امر من عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم انظر الى هذا الوعيد انظر إلى كثير ممن يتعبدون الله عز وجل خلافا للسنة خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي كما يصلي الآباء والأجداد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي ويحج كما جرت به العادة بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسيككم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 انظر إلى خطورة أن تعصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك أن تلزم السنة وأن تحرص عليها أقوال نبينا أفعال نبينا سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجعلك في نجات ألست تجد اليوم فرق شتى جماعات شتى آراء شتى أقاويل شتى فما المخرج من هذه الحيرة ومن هذه المتاهات اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت, ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبوا علي بالنواجذ فاذا اردت ان تنجو من الفتن المتلاحم المتلاطم كامواج البحر فالزم السنه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا علي بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فلا تتعبد الله عز وجل بالبدع والضلالات، فإن الدين قد كامل، ألم يكمل دين الله عز وجل الجوان ديننا كمل او لا قم يا بني يا صاحب النظاره انت قم ساسالك ديننا كمل دليلك دليلك ان الدين قد كامل فلا زياده فيه ولا بدعة فيه ولا إحداث فيه عندك دليل؟ ما عندك؟ ما لك تنظر يمينا وشمالا عندك أنت دليل؟ قل اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعماتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالدين قد كامل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد أي باطل مردود على صاحبه، ولذلك معاشر المسلمين يجب علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نقتدي به، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب أنه طاف بالبيت فقبل الحجر الأسود ثم قال والله إني لاعلم. إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فانظر إلى اتباع الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا على تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد صدق ربنا في مدحهم اذ يقول فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا علينا ان نحرص على الاتباع الصادق وان نحرص على السنه الصحيحه كي لا تتخطفنا البدع والمحدثات والأهواء فقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في كل جمعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إياك أن تعمد إلى البدع أو أن تتعبد الله بجهالات بل الواجب عليك أن تتعلم قال الله عز وجل في كتابه الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ويقول الله عز وجل آمير النبي بالاستزادة من العلم وقل رب زدني علما لكن ما هو هذا العلم القصص الحكايات ما هو هذا العلم حدثتني جدتي عن عمتي ما هو هذا العلم قال رئيس الجماعة قال رئيس الحزب قال زعيم الفرقة أو الطائفة ما هو هذا العلم قالت ما جلت كذا قالت وكالة الأنباء كذا قال الشيخ كذا ما هو هذا العلم؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فالعلم الصحيح هو كلام ربنا القرآن كلام ربنا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فالعلم الصحيح هو كتاب ربنا كلام ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ربنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فعظم السنه تعظيما شديدا واعتني بمعرفه دينك فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دل ذلك على انه من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا اين قال الله أين قال رسوله عند الكثيرين من أهل الإسلام اضاعوا أعمارهم وراء البدع اضاعوا أعمارهم وراء الحزبيات اضاعوا أعمارهم وراء الضلالات العلم أخي قال الله قال رسوله هذا الذي امر الله به قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اول الالباب أما ما تراه اليوم اما ما تراه اليوم فلقد وسد العلم الى غير اهله أسد العلم إلى غير آله كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا صار اليوم الجاهل عالما القصاص عالما صاحب المقالات ووكلات الانباء صار عالما الدرويش صار عالما، الذي يهز رأسه في حلق الذكر صار عالما، صاحب الكرفتة والبدل الإنفرنجية وعاش دهرا من عمره في بلاد الكفر صار عالما، لا ليس هؤلاء بعلماء، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم انظر انظر إلى عظيم ما كان عليه الصحابة الكرام من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث عبد الله بن عمر بحديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال ابنه بلال والله لنمنعهن قال أقول قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأنت تقول والله لنمنعهن فسبه سبا سيئا وانظر إلى عبد الله بن المغفل رضي الله عنه لما رأى قريبا لا يخذف يرمي بالحصى الصغيرة فقال لا تخذف لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يفقاء العين ويكسر السن فعاد قريبه فخذه قال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف لا أكلمك ابدا هجره من أجل أن تعلم أن السنة معظمة في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنة الصحيحة ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وما صح في كتب السنن والمسانير كأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم من كتب السنة عليك أن تحفل بالسنة وتسعد بها فإن الشقي قل الشقي الذي عدل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آراء الرجال. قال الشافعي لقد أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان كائنا من كان فسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي النجات ومنهج الصحابة الكرام هو النجات قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افترقت اليهود الى إحدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى الى اثنتين وسبعين فرقه وستفترق امتي الى ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار كلها في النار الا كم كان أنت ماذا تقول يا بني قوم؟ إلا كم واحدة صحيح إلا واحدة؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ من هي هذه الواحدة؟ من هي هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ قال هم من كان على ما مثل ما أنا عليه؟ وأصحابي إذا, أردت أن تنجو إذا أردت أن تنجو من البدع من المحدثات من عذاب الله وسخطه فالزم السنة على ما فهمه الصحابة الكرام من الصحابة الكرام أبو بكر الصديق تقول له قال أبو بكر الصديق وقال عمر بن الخطاب وهذا ما قاله الصحابه الكرام يقول لك لا لا الصواب ما قاله الدكتور فلان الدكتور فلان تقول له قال الصحابه قال الله قال رسوله يقول انا ارى انه ليس كذلك او عقلي لم يستوعب هذا ترك الكتاب ترك السنه ترك مذهب السلف وحكم عقلا حكم عقلا الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى عقولكم صواب هذا يا بنيكم نعم أو لا لا طيب يقول الله عز وجل إجلس. نعم أنت ماذا تقول فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذا يريد أن يتحاكم إلى عقله طيب العقول متفاوتة عقل فلان لا كعقل فلان الناس يتفاوتون في عقولهم فبالله عليكم بأي عقل نزن الكتاب والسنة إن الذي يجب على عموم أهل الإسلام أن يحكموا كتاب ربهم وسنة نبيهم وأن يفهموا الإسلام فهما صحيحا أما الإسلام مع البدع الإسلام مع المحدثات الإسلام مع التعصبات المذهبية تقول له قال الله قال رسوله يقول قال مالك خطأ تقول قال الله قال رسوله يقول قال ابو حنيفه خطا تقول قال الله قال رسوله يقول قال احمد بن حنبل خطا يقول تقول قال الله قال رسوله يقول الشافعي خطا لماذا لماذا لان الامر كما يقول مالك بن اناس كل يؤخذ من قوله اكمل ويُراد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاياك أن تقدم على السنة قول أحد كائنا من كان ولو كان عالما كبيرا الجواب ولو كان عالما كبيرا لا نقدم على السنة ولو ملء الأرض لا يقدم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عبد الله بن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله قال رسول الله تقولون قال أبو بكر قال عمر فانظر إلى تعظيم السنة انظر إلى تعظيم السنة في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإياك أن تتعبد الله بالبداع إياك أن تخرج عن سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ومصليه جهنم وساءت مصيرا طيب الكلمة الآن عند أخينا الشيخ أبي الخطاب فليتفضل الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذه الزيارة في هذه البلدة الطيبة نالوت وفي هذا المسجد المبارك مسجد جابر بن زيد نجتمع على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وجزى الله خيرا الشيخ أبا مصعب مجدي حفاله على نصحه وتوجيهه وتذكيره لأبنائه وإخوانه بوجوب إخلاص الدين لله جل وعلا ووجوب اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل العمل إلا بتحقيق هذين الشرطين قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة وبعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذا أردت الحياة الطيبة أيها المسلم الكريم فعليك بعبادة الله جل في علاه تقرب إلى الله وتذلل إليه تعش في الدنيا سعيدا وتكون في الآخرة ممن يلقى الله جل وعلا وهو عنه راب قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبة لقد اختلفت مشارب الناس وآراؤهم في معنى الحياة السعيدة فظن الكثير منهم أن سعادة الدنيا تكون بكثرة الأموال فصار عبدا للدينار والدرهم وتلك تعاسته قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القميص، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شي كفى لن تقص. ظن الكثير من الناس أن الراحة والطمأنينة في هذه الدنيا.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 قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فسعادة أيها المسلم بطاعتك لله جل وعلا قال المولى سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب هذه القلوب تحيا بطاعه الله وتطمئن بذكر الله سبحانه في الصحيحين من حديث ابي حمزة انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان فالإيمان أيها المسلم له حلاوة وتعلوه طلاوة يذوقه أهل الإيمان كما يذوق شارب العسل العسل بل والله لحلاوة الإيمان أعظم فإذا أردت أن تذوق حلاوة الإيمان وأن تعيش في الدنيا آمنا مطمئنا فعليك بتوحيد الله وعليك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن نجتهد جميعا في طاعة الله جل وعلا ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره ان يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم هذا مما يتقرب به إلى الله من الأعمال الصالحة والقربات الجليلة أن تطلب العلم وأن تجد وتجتهد في تحصيله فانظر ما وعد الله جل وعلا به عباده إذا فعلوا ذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام الا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكه ونزل عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده فالعباده والطاعة سبب الفلاح متى ما اخلصت الدين لله جل وعلا وقال هي رقم لابي سفيان وكان انا ذاك مشريكا يسأله هرقل أبا سفيان عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أيرتد أحدهم عن دينه وهو ساخط له قال لا قال فذلك الإيمان إذا خالطت بششته القلوب فأهل الطاعة وأهل الاستقامة في الدنيا في نعيم عظيم قال الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فالأبرار نعيم في الدنيا ونعيم في قبورهم ونعيم عند لقائهم ربهم وأعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم في جنات عدن قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونها سحاب أهل الطاعة والاستقامة عاشوا في الدنيا أحسن العيش وكانوا في هذه الحياة في أمن وهداية وطمأنينة وسعادة فإذا انتقلوا إلى الدار الآخرة كانوا في نعيم عظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لما كانوا في الحياة الدنيا على توحيد الله واتبعوا رسول الله أحل الحلال وحرم الحرام بشرتهم ملائكة الرحمن في أصعب وقت وأضيق حال عند خروج أرواحهم من أجسادهم وانتقالهم من هذه الدار التي الفوها فتركوا البنين والبنات والزوجات والضيعات انتقلوا إلى الدار الآخرة وكانوا في دار البرزخ قال الله الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر في سكرات الموت وشدة النزع نعم يبشر أهل الطاعة بهذه البشارة العظيمة روى الإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بظل وجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر ومعهم الكفن من أكفان الجنة والحنوط من حنوط الجنة حتى يأتي ملك الموت فيجلس عند رأس الميت فيقول يا ايتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل تلك الروح كما تسيل القطرة من فيه السقا فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى توضع في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوب فيخرج منها أطيب ريح مسك وجدت على هذه الأرض لما كان لما كانت هذه الروح طيبة بطاعة الله صلت الصلاة ركع مع الراكعين وصام وحج بيت الله الحرام وحد الله سبحانه وبر والديه فعل الواجبات وترك المحرمات اجتهد في فعل المستحبات وترك المكروهات وجاهد نفسه فهداه الله سبيلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين يعيش المؤمن في قبره في نعيم يكون في قبره ما شاء الله ان يكون فاذا اذن الله جل وعلا لحشر الناس وخروج الناس من قبورهم كان في نعيم عظيم وتلقتهم ملائكة الرحمن مبشرين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو يوم القيامة وتتلقاهم الملائكة وذلك عند خروجهم من قبورهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون فإذا خرج من قبره ورد حوض النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد السنة في الحياة فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في أقواله وأعماله واعتقاداته فيما جاء به عن ربه صلى كما صلى رسول الله وصام كما أمر رسول الله وحج كما حج رسول الله ورد حوض النبي عليه الصلاة والسلام فشرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا نعم كان في تلك الحال مبشرا فإذا أذن الله جل وعلا لطائعين الذين عملوا الصالحات وتقربوا إلى الله رب الأرض والسماوات بالطاعات إذا أذن الله لهم بالدخول بدخول الجنه ساقتهم ملائكة الرحمن زمرا زمرا كما قال الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فيكرمه الله سبحانه بأيد بأن أن يدخله جنات النعيم تلك الجنة التي فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا و ان تحيوا فلا تموتوا ابدا و ان تشبوا فلا تهرموا ابدا فيها ما لذ و فيها ما اراد من النعيم العظيم فيكرم الله جل وعلا علا اهل الجنه باعظم نعيمها الا وهو هو رؤيه الله سبحانه رؤية وجه الله الكريم جل في علاه فالله الله عباد الله أن نجد وأن نجتهد في طاعه الله سبحانه وأن نسعى وأن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقايه فوالله لا قدرة لنا على عذاب الله فنحن الفقراء إلى الله سبحانه والله جل وعلا هو الغني قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اي يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز علينا أن نجد ونجتهد في طاعة الله وأن نتوب إلى الله جل وعلا من المعاصي والذنوب فربنا سبحانه تواب رحيم يقبل التوبة ويعفو عن الخطيئة ويغفر الذنب سبحانه يفرح بثوبة عبده إذا تاب وأناب إليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا من الصالحين وأن يتوفانا مسلمين والحمد لله رب العالمين كما لا أنسى في ختام هذا اللقاء أن نشكر أهل هذه البلدة عموما ومن كان سببا في مجيئنا أو من قام باستقبالنا فجزاهم الله خيرا وجعلهم الله مفاتيح للخير مغاليقا للشر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين